وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 بَعْذَابٍ أليمٍ إلَّا الَّذينَ عاهَدتم مِنَ الْمُشْرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَلْقُصُوكُمْ شَيْءٌ ثُمَّ لَمْ يَلْقُصُوكُمْ شَيْءٌ وَلَم يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَأَتِمُوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدْتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا سلخ الْأَشْهُرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمها يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 قل إِنْ كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تخشون كسادها, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ من الله إِلَيْكُمْ رسوله وجهاد في سبيله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 قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤَفَكُونَ إِتَّخَذُوا أَحَبَّ رَهْمٌ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَّ مَوْعِيَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسُبْحَانَهُ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 والذين يكسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.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 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاف فتك يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما, قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله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 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم, وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن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 أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون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 وما هم لَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجْدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلَ اللَّوْلَوْ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْقَوْنَ مِنْهَا رَضُوْ وَإِنْ لَمْ يُعْقَوْنَ مِنْهَا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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 No, uh -huh.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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم, جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من في ساعة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف الرحيم.